كتاب العتق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال نبله ثم العبد قويم ما عليه قيمة عبد فعطاه ركاه حصصهم واعتق عليه العبد وإلا فقد اعتق منه ما اعتق عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شق من اعتق من أعتق شخصاً من مملوك فعليه خلاصه من ماله، فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال دبر رجل من الأنصار غلاما له وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه اعتقى غلاما عن دبر له لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إليه